الأصول فرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة المارقة مازلنا في الاعتزال الجديد وفيه ما فيه من يعني الأمور التي فيها حرب على دين الله الرعالى أو حرب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أحر ما نكون إلى أن نظهر لله الرعالى أننا نتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نتمسك بها حتى لا تنزل علينا السخطات والبليات يعني ما الله يعالى يقول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولكم ذنوبكم قال الله لله في علاه يا الذين أعملوا اطيعوا الله واتعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم الضلال كل الضلال في الحيد عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الضلال كل الضلال في الانحراف في فهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقدم العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتزال الجديد الآن هو المحاربة الأكيدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحاربة دائرة بقوة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناها في انكار عذاب القبر إنكر حدود الردة إنكر نزول زهور المهدي كل ذلك وارد السواعق أن أيضا من الاعتزال الجديد الآن يقفون عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع في ليلة واحدة بايش. بوضوء واحد أو بغسل واحد قالوا يعني هذا الحديث حديث ثابت في الصحيح ان النبي كان يطوف على نساء التيس في ليله واحده بغسل واحد ولم يغتسل بينهما يعني بغسل واحد فطبعا هم يردون هذا الحديث يردون الحديث والحديث متفق عليه التحديث في الصحيح اسناده كالشمس يعني هم لا لو كانوا لو كان عندهم من علم الاسناد يتكلمون به لسمعنا والله وقلنا طيب نحن نتبع لكن ما في لا علم اسناد موجود ولا علم متن موجود ولا علم حديث موجود اصاله المسألة باسرها دفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشبه على الأغرار الأغمار لذلك الأغرار الأغمار فقط فقط صاحب الفطره السليمة هو الذي يصد هذا الكلام يقول وفي مسلم يتكلم بهذا في مسلم ممكن يتكلم مثل هذه بالتشكيك في النبي أو في في أو في حديث أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان كانت الفترة مستوية اما إذا كانت الفترة منقالبة فهذا الذي أراد الله به هلاكا لأن الله على يختبر العباد بمثل هذه الشبهات فتنة ونبلوكم بالخير بالشر والخير إيش؟ فتنة فهي فتنة الله على يبتلي العباد قال هل بقدروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندا أو الدجال شرغاء بيننتظر أو الساعة فالساعة أدهى وامر بلاية ابتلاء من الله تعالى العبادي فالاغرار الاغمار الذين يعني ليس لهم فطره سليمه فانهم ينساقون حول ذلك ويتكلمون حتى برعونه وجراه على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة التي عندهم بذلك يقولون هذه من أحوال الخاصه ان نمسلم كيف ياتي نساءه يع... كيف يعلم انس بذلك هذه من الاحوال الخاص يعني كانهم يقولون عيب على نمسلم أن يقول لانس انه طاف على نسائه التس... كيف يتكلم في هذا طبعا يعني اصاله هذا غمز ولمز هذا غمز ولمز من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بحال من الاحوال هذا لا يجوز بحال من الأحوال في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وإن قال مثلا هذا يعني هذا لا هذا نقول بأن انس كيف علم وننظر في هذا هذا اعتراضات, اعتراضات وراءها ما وراءها وراءها ما وراءها فالحق ولا نقول الحديث ثابت كالشمس حديث الصحيح وإسناده كالشمس ولا أحد يستطيع عنده علم مسكة عقل يتكلم على إسناد الحديث إسناد كالشمس وكما قلنا ان بعض العلماء منهم الجويني بيقول ان اللي يرد حديث ثابت في الصحيح يكفر وهذا خطأ نحن نخطئ الجويني بما قال ولا نقول بهذا القول لكن الحق المسألة شديدة لأن الحديث ثبت عن سلم ما عليك إلا أن تنقات إذا كنت حقا عبدا لله للا فعله ما عليك إلا بلسان حارك ولسان قالك يقول أمنت بالله بمجاع الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بمجاع الرسول الله وعلى, وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الأصيل وأما بالنسبة للشبهة التي تكلموا فيها اولا نقول الفوائد الجمع من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء التسع وانس يعلم ذلك أولا فيها أو أول شيء من الفوائد في هذا الحديث علامة من علامات النبوة علامة من علامات النبوة لأنه من علامات النبوة أيضا بأن الله على يعطي قوة للنبي فوق قوة البشر وهذا الذي قاله الرجل المصارع الذي قال آآ آآ كان رجلا فحلا مصارعا قال لا يصرعني إلا نبي قال لا يصرعني النبي يعلم ذلك أن القوة الله تعالى يفضل الأنبياء على غيرهم بالقوة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إذا صرعتك تدخل الإسلام قال نعم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه مرة وثانية وثالثة. فدخل في الإسلام لأنه قال والله والذي نفسي بيدي لا يصرعني إلا الا نبي فيقوت قوت المسلم ولذلك كانوا اذا حفروا الخندق قالوا كان, كنا ك كان كل واحد منا يحمل حجرا وكان سلم يحمل ايش حجرين. بابي هو وامي وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوته كانت كانت معلومه هذه من علامات النبوه موسى عليه السلام يقال بانه لما ساق لما ورد ماء مدين ورد من دونيه امراتين تزودان وورد من دونيه مرأتين امراتين تزودان قال ما اخذ بوكم ما قالات حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير قال الله جل في عن موسى فسق لهما يقول المفسرون البئر كان عليه غطاء لا لا لا يزحزحهم المكان الا إيش الا أربعون رجلا أربعون رجل وذلك الانبياء يعطى كل نبي قوه أربعين رجلا فهذه من علامات النبوه اولا بأن هذه القوة في النفس ان أن يطوف على تسع نسوه هذه علامة من علامات النبوه يبقى لما يعلم ذلك انس وينشره بين الناس تكون يكون التصديق بذلك لأن واحد من الكفار هو الذي قال لا يصرعني إلا, إلا نبي هذه الاولى من الفوائد في هذا الباب الثانية بأن نشر ذلك بين الناس يتسألون وكيف له الطاقة بأن ينتقل من امرأة لامراه نقول العفة في الرجل تزيده قوة في ذلك ورغبه في الحلم لأنه لما امتنع عن الحرام وتعفف زادت قوته في الحلال ولذلك قال وسلم وفي بضع أحدكم صدقه فكأنه أيضا لما انتشر ذلك يقول هذه من الصدقات وهذه من من الحسنات ومن الصالحات وأيضا أنه القوة هذه التي أتيها النسلم كانت من العفة فلما امتنع تعلم رحمة الله بالعباد جزاء وفاقا وأجرا تباقا لما حرم على نفسه الحرام ولم يطلق بصره للحرام كانت القوة في إيش؟ في الحلال فادي ايضا رد على شبه فائده من فوائد وفائده من الفوائد العظيمه من هذا الحديث الفائده الثالثه من هذا الحديث يعني يا لهم يتعلمون هذا الفائده الثالثه من هذا الحديث ان هذا تشريع فلا بد ان ينتشر لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لانس امره الله ان يقول لانس بداية بدايه بدايه امر لذلك قلت هذا اختبار عبوديه لما قال الانس دعك الان من كل ما يدور في خلدك امره الله أن يقول بانس يبقى الغمز واللمز ليس في النبي بقى ده ما ده حيصعد ويرتق الغمز واللمز في اللمز في من في من أمره بذلك. قالوا وانت تقول بهذا من وين أتيت قلت لانه لو كان منكرا لانكره من الله الله لا يقر على منكر بحال من الاحوال حتى لو كان في النبي حتى لو كان في النبي عبس وتولى ان جاءه الاعم لما انكر انكر لما اخطا انا بسلم عافى الله عنك لما أذنت له فلو كان التحديث لأنس وإخبار أنس مثل هذا منكر لانكره رب العباد يبقى هذا غمز ولمز في من ده, ده, ده لازم أنا أقول لازم الترهات التي تقال لازمها الآن غمز ولمز في نفس الان بل غمز ولمز في من أمره لأنه ما أنتق عن هو إن هو إلا وحي يوحى والفائدة في ذلك أن أنس لما يعلم ذلك وينشر ذلك بين الناس هذا تشريع بقى بقى إذن الكلام قطح في التشريع أيضا هذا تشريع للامه لأننا قلنا السنة التي امرنا الله باتباعها وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم كل ما اتاكم به وما اتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم عنه فانتهوا قول الله دل في علام من يطع الرسول فقد أطاع الله أن تطع الرسول بذلك فهنا فعل النبي تشريع ولذاك المحدثون والاصوليون اتفقوا على أن السنة كل ما أضيف للمسلم من إيش؟ قولا ها فعلا او تقرير او سفر 55 أو أو أو يبقى اذا هذا فعل فهذه سنه فعليه يلزمك اتباعنا فيها اما يلزمك وجوبا في الواجب واما يلزمك استحبابا فيه في النفل في المستحب يبقى اذا تشريع يبقى انس لما يعلم يعلم لينشر ولما ينشر لانه تشريع لانه تشريع للامه تشريع يبقى كانه يقول وكل امرئ تحته أربع نسوان وهذا كلام على العرب دعك من اللي احنا فيه لا. أربع أربع من النساء فإنه يقول تحته اربع له أن يطوف على الاربع بغسل نيش واحد يعني لا يلزمه أنت تعلم لا يلزم وجوبا أن يغتسل بعد كل جماع وأن يبقى على الجنابة وليس فيه أسمة شيء وليس بآسم عند ربي دي لفعله يلزم فورية الاغتسال حينما أراد الصلاة يا اللي علمنا دخول الصلاه وارسلوه يبقى الفوريه فقط منوطه بايش بالصلاه تعال بقى انت الان في البلاد التي فيها البرد الشديد وفي الشتاء تزوج اربعه والرجل به قوه متعفف وهو يريد الحلال وفي بوضع أحدكم صادقة وأراد أن يطوف قل يطوف بالنهار حتى لا نتكلم عن الليل لأن هذه فائدة ستأتي يطوف بالنهار طيب طاف بالنهار دخل على الأولى وجامعها إيش يريد هو الآن يغتسل والماء أشد برودة مما يتصور الإنسان ونظر لزوجته الثانية من طرف الباب كانت أربع أبوال من طرف الباب عجبته فاشتهها ويريد أن, أن يعاود لو ألزمناه بالغسل شق عليه الامر لا خذ الاقوى من ذلك هي التي تريده هي التي تخشى على نفسها الفتنه والمحت فلما المحت فلم يجب صرحت فخشت على نفسها الفتنه لو أمرناه بالغسل ماذا سيفعل سيتقاعس ويدعى هي تئن مما هي فيه لكن لما يعلم بتيسير الشرع له وسهوله الشرع له لك ان تذهب دون ان تغتسل وان تجامع دون ان تغتسل هذا تيسير ولا مش تيسير تيسير وتسهيل ولا غير تيسير تيسير من الشرش وانظر الى الفوائد الجامه في هذا التشريع وايضا كما قلنا انه لا يأسم الا ان لم يغتسل وذلك النبي سلم يقول في الوضوء اذا جامع واراد ان يعاود فليتوضا ليش؟ قال أنه انشط أنشطة العود. غير هذا من باب التشريع هو الآن، والتأس... وتأيسير الشرع على, على العباد. أيضا من الفوائد الجمة أنه يقول بأن هناك حالات خاصة للمسلم أنا يتزوج جسم. طيب. والحال خاصة ثانية أن النبي صلى الله عليه إيش؟ لا قسم عليه. هذا عند قول بعض العلماء إن كانت المسألة خلفية. هذه المسألة خلفية. لكن لا قسم لأن الحديث لم يبين كان ليل الأم النهار. فلو كان لينا هذه فيها دلاله يستدل بها من قال بان القسم ليس بواجب على نفسه طب هو قسم قسم ايه قسم تكرما تفضلا منه بابه هو ام هذا تشريع ايضا لان نعلم ان هناك احكام اختص بها الرسول عن عن باقي الخلق زي قال سليمان امراته المؤمنة وهبت نفسها للنبي ان رضي النبي ان استنكحها خالصه لك من دون من دون المؤمنين كل هذه فوائد جمه يعني تستريدها لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انس بذلك ولما أنس نشر ذلك بين الناس ولو كان منكر لانكره الله عز ولو كان حراما ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كما قلنا الفائده العظمى للامه فيها دلاله على علامات النبوه فيها دلاله على فيها اشاره الى التشريع فيها فيها فائده لحسن الشريعه هذه التي لم تترك شاردا ولا واردا حتى حتى اخص الامور بين رجل وزوجه تاتي بها هذه الشريعة الغراء فيمتلئ قلب المرء اطمانينا إلى أن, أن الفلاح والسداد والنجاح والعز والتمكين في تحكيم كتاب الله للفعل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الشبهة التي قالوا بها بأن وليما يتكلم نفسلم في المسائل الخاصة الخصية مع صاحب قلنا تكلم أن نفسلم بهذه المسائل الخاصة للفوائد التي تكلمنا بها ملخصها أنه تشريع ولا بد أن ينتشر تشريع ولا بد أن ينتشر واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آية الله والحكم ونظائرها كثيرة منها أن النبي سلم قد اخبر تصريحا قد أخبر النبي سلم تصريحا بأنه يقبل نساءه وهو, وهو صائم كما كما قالت عيش كان النبي سلم يقبل نساءه احد أحد نساء وهو وهو صائم حالته كأني صائما بأبي هو وأمي وايضا لما جاء وهذا لتعلم لما النبي سلم يقول ذلك تطمئن قلوب الصحابة رأيت ما قالوا له كيف تقول ذلك يا رسول الله أنت تقبل وتقول أنا أقبل وأنت, وأنت صائم علم أن النبي سلم يعلمهم تعلموا انا مثلكم انا أؤمر كما تؤمرون وأنا أعبد كما تعبدون بل أنا اعبدكم وأخشكم واتخاكم لله تعالى زيادة الطمأنينة في القلوب نظائرها كثيرة بانه كان قبل وصائب ولما جاء رجل بعث مرأة يقول أنه يقوم يعني يقوم جنوبا ويريد الصوم فقال أن وسأل عن القبل أيضا فقالت أم سلمة كان سلم يفعل ذلك فرجعت المرأة إليه فقال شققت علي بما قلتي هو عبد الله لما تقدم دمها لم يلتفت انظر شوف الفرق بين الرعيل وبين الرعيب وبين نحن فيه انظر الى اداب الصحابه وحسن خلق الصحابه مع لم يلتفت عقل واحد فيهم على مثل هذا الكلام ان يقول كيف يتكلم سلم في القو... يعلمون انه تشريع فقال شققت علي هو عبد المغافره الله ما من دمي وما تقدم دمها ومتاخر فذهبت المرافقات قد شق على زوجي هذا لما قال الرسول صلى الله عليه قال لما قالت له سأل عن كذا قال لما لم تقولي أني وانت نفعل ذلك قالت قلت هذا فقال شقت عليها فغضب النبي وسلم وقال أما علم أنني أخشاهم وأتقاهم لله لله في علان فهو للتشريع وما اتاكم الرسول فخذوا ومناكم عنه فانتهوا من نظائر ذلك أيضا أن النبي وسلم بين أن المرأة له أن يأتي مرأة والحاط يأتيها دون أن يجامع دون أن يطع وهذا أيضا من باب التشريع. كلام في الخواصة هو خصوص الأمر للتشريع المسألة لم تترك شريدا ولا وريدا إلا بياناتها هذه الشريعه الغراء هي مكتملة في كل شيء صالحة لكل زمان ومكان. هذه من الفوائد العظمة في هذا الباب لأن اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشربونها، وأما النصارى فكانوا يجامعونها وياتونها في المحل الذي فيه الأذى. المسلم قال لا ابتعد عن المحل الذي فيه الأذى وأيضا لا, تبتع... لا تبتعد لا عنها كلياتها بل فعلوا كل شيء سوى النكاح وكانت عايشة تقول كانت احدانا. إذا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم فور حيضتها يأمرها فتتزر فيباشرها تتكلم هو الآن عايشة أن تتكلم إذا من زمن الآن تتكلم عايشة لأنها ما شرعا أن تنشر ما كان يحدث في خصوصيات البيت لتعلم الحل والحرمة لتعلم ما يرضي الله عنك به ولا والذي يغضب الله جل في عنك وإلا لو غاب عنك هذه الأحكام لو وقعت في الحرام في الامرين ان ان اطأت المراه حائضا وقعتها في الحرام وان هجرتها وتركت لها الباب وقعت في ايش في الحرام فكلا الامرين مخالف لشرع الله العالم. مخالف لما يرضي الله جل في علاه فالنظائر قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لانها تعليم للامه ولانها اظهار لسعة هذه الشريعه الغراء وانها صالحة لكل زمان ومكان ايضا من البلاءات العظيمه التي يعني قد ظهرت في هذا العصر انهم اخذوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يتكلم غمز ولمز من الرسول حديث الرسول اذا راى احدكم امراه بنبي صلى الله عليه وسلم مرت امراه فدخل فجامع اهله ثم قال يعني مرت امرأة فوقع في نفس ما قال رجل من ايش من ما يريد الرجل من امراه فقضى وطره ثم قال فإذا رأ أحدكم ما يعجبه من امرأة فليذهب أيش شيء إلى امرأة فهم هو غمز ولمزه الآن يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أطلق بصره على المرأة فرأها طب الله عليكم ده فقط فقط أصل التفكير في ذلك كفر يعني أصل التفكير في هذا الباب كفر لو فكر أحد بأن النبي صلى يطلق بصره لامرأة حليله ليست بحليلة. وقلت بصره عليها اصل التفكير في هذا كفر اصل التفكير في ذلك بس فهو احنا نقول يقال طب هو النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمراه احنا نقول لا بد ان تفهم وتعمل بهذا الامر بحسن ظن مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الاصيل ان تعلم ان الله يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره كيف الله يختاره? كيف قد تحدث المعصيه نعم لكن ليس بمثل هذا. ليس بمثل هذا كما اتفق العلماء في هذا الباب قالوا ليس بمثل هذا فالغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صفيه وهو معتكف فبعدما جلت الساعه مدعا فقال فقلبه اراد أن يقلبها ويمشي معها مر رجلين فاسرعا فقال سلام على رسلكم هم اسرعا وهم يعلمون ان هذا هو من هو الرسول لكن ادبا منهم فقال على رسلكما انها صفيه فقال ماذا قال انظر الفرق بين الصحابة مما نحن فيه ماذا قال سبحان الله يا رسول الله لا يمكن أن يأتي في أذهاننا ما يمكن أن يحضر من سبحان الله يا رسول الله أنت رسول الله سبحان الله يا رسول الله ثم قال بعد ذلك وأن سلم أطلق بصره المسألة هنا أنها مرت أمامه كالمرأة الخامسة التي جاءت أمامه وقالت هذا الطفل الي هذا حج طال نعم لك أجر يبقى هو صارت مقابلة هو لم يبحث ولم يرى ولم ينظر هي صارت مقابلة بابي وامي فلما مرت وايضا لما تمرت بو رأها نعم النظر الأولى ولذلك النظر الأولى لا يحاسب عليها المرء بحال من الأحوال لذلك علي بن أبي طالب لما سالم سلم عن النظر قال إيش قال الأولى لك والثانية ليست والثانية ليست لك قال الأولى لك وهي والثانية عليك اصرف بصر فإن كان رجل رأى من أول وهله رأى مثل هذا أو حتى عصى فرأى ونظر فنقول له قف حتى لا تتمادى اذا فقد وطرك فهذا يغنيك عن هذا يكف عنك ثوره الاشه الشهوه لغير حليلاتك هذا هذا هذا الاصل الاصيل في هذا الباب فإذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر على ذلك وتكلم في هذا من باب التشريع للأمة ولا يمكن بحل من الأحوال أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق بصره في مرأة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم تكلم في أمر من الخصوص الذي لا يصح أن يتكلم فيه حاشا حشاء حشاء يتكلم في كل في يتكلم في كل شيء صغير أو كبير دقيق أو جليل للتشريع للأمة لتعليم الأمة في كل دقائق الأمور ولذلك انت الشرع جاء ليعلم المرء كيف يأتي أهله كيف يكون الاتيان على, على ما يرضي الله لا على ما يخدم الله حتى الذكر عند الاتيان علمك علمكه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخدم على أهلك حتى طريقة الاتيان حتى يعني الأنس بالزوجة حتى التلطبا حقوق حقوق لا بد أن تؤدى فلا بد ان تظهر ولا بد أن تشرع ولا بد أن تعلم ولذلك فعل ذلك تعليما للأمة وأن تنظر لو تعلم رجل مما فعل المسلم كل رجل في الفتنة يراها ليل نهار صباحا مساء يمشي بالشارع يعني يشاهد مثلا في حتى الأخبار الذي يشاهدها إذا شاهد مثل هذه الأمور وسورة الشهوة اشتدت عليه فنقول له إن كنت متزوجا فهذا عصمة إيه لك كما قال نسلم فليتزوج فن أحفظ للفرج وأغض البصر، فهنا تشريع للتعليم كيف الحفظ، كيف تكون عفيفا، كيف تكون حافظا لفرجك، كيف تكون يعني محافظا على حسناتك للاضيع، كيف تكون عبدا حقا لله دل في هذا بالنسبة لبعض الأحاديث التي فيها الكلام فيها صراحة لا يقبل، لأن الكلام فيها لازمه. أنا ما اقول هم يقولون بذلك ما أقول الذي ينتقد هذا الحديث قال بذلك لكن لازمه أنه يغمز ويلمز في من لازمه الغمز واللمز في النفس بل لازمه الغمز واللمز في من في من شرع من الذي شرع الله جل في لا. لأن الله على لو كان كلام النفس مع أنس في هذا احنا احنا فرغنا من أن الاسناد كايه كالشمس لا يستطيعون مجابهه هذا الكلام هم الان يتكلمون بالعقل فنبين لهم ردا بالعقل ان هذا فيه ما فيه من الفوائد الجمة العظيمه التي فيها من علامات النبوه التي تثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل من قبل من قبل ربه ان هذه الشريعه الغراء شرعها الله لمصلحه العباد ونكتفي بهذين الحديثين والله المستعان لكنها يعني نصرا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا إظهارا لما عليه اشر وهو ما فيش حاجه تخفى وتخبى الاصل فينا نقول انه من الوحي لان عائشة قالت قالت من, من قال لك بأنه سلم قد كتم شيئا في البلاغ فقد أعظم على الله الفرية ولو كان كاتما لكتم قول الله على إيه بقاه وتأخشى الناس والله أحق أنت فلما قد زيد منها وأطرا زوجناك فهي من الوح من الوح من النح من الوح فهي تشريع للأمة نعم ما قلت أنا قلت في بداية الشرح قلت واذكرنا ما يتلى فيه بيوتكنا من آيات الله والحكم في كل شيء سواء طبعا الحكمة هي السنة والسنة في القولية وإيه وفعلية قولية وفعلية نعم هي اللي هي جواب الحكيم أنا بنقول بأن وسلم كان, كان يطامن القلوب بالفعل لأنه أنت لو قال لك ممكن تقول طب يعني إذا كان الأمر بالقول ممكن يكون على السحباب لا على يختلف الأمر عندك لكن لما يفعل كما قال من, من قال لك أو قال من علمك بأن الفاتحة رقيه ثم حتى يبين لهم قوة حل الأغذ قال ايه اضربوا لي معكم بسه وأيضا في حديث أبو, أبو قتادة أبو قتادة أرسل سليع عينا لهم وارادوا الحج وذهب العود البحر فاحرم من معه وهو لم يحرم لينجز ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله شاغل فما اراد الاحرام في هذا المحل فكلهم حرم وهو كان حلالا فمر عليهم إيش؟ حمار وحشي فقال له اتيني بالسهم ما احد سمع له قال لا نحن نحن حرم طيب فقام فشد عليه فاخذه صاده وذبحه وأكل منه وهم بعضهم أكلوا بعضهم قال لا حتى نأتي النبي سلام. فلما أتوا النبي صلى. قال لهم منكم أحد أشار إليه قال لا منكم أحد عاونه على صيدي قالوا لا قال اذا فكلوا و و و و وقدموا الزراع لنفسه فأكل منه فقدموا الزراع لنفسه فأكل منه لانه لم يصد له فهذا إمعان في, إيش؟ في الجواز فأنت لما تقول فعل النبي هذه لها في النفوس يعني قوة من حيث أن يطمئن قلبك بأن تقول طب لو كان القائل وهم أو فهم أو تكلم بالمعنى لا ده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عائشه تقول قبل بعض نسائه وذهب فصلى فلم يتوضي شوفوا انظر الحديث ده هذا الحديث والجمل العظيمة التي تفيد الأمة في هذا الحديث عدم المشقة والتأسير على الناس بأنه لو قبل امرأته ورحمة قبل امرأته وشهوة وذهب وهو يعلم أنه يريد الصلاة وهناك صلاة جنازة وممكن تضيع عليه صلاة الجنازة تضيع عليه صلاة السنة لو ذهب يتودأ والحمامات مكتظة بالناس وتضيع عليه الجماعة الأولى والجماعة الثانية فلو كان الأمر على ما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كم وكم من التيسير على الأمة قام كاملت تسال الامه قبل امراته وذهب يصلي فصلى بنفس الهدوء وصلى الجنازه بنفس الهدوء واراد قراءه القران فمس المصحف بوضوء فكل هذه تيسيرات على الامه بهذا التشريع واظهار ما حدث مع عائشه رضي الله عنها وارضا ففيها الرحمه والانس وفيها ايضا العطف على الزوجه وفيها, وفيها كما قلنا التيسير عليه بان لا يتوضا مره ثانيه وفيها الاباحه ان يقرا وقال انه المصحف وفيها عدم تضييع صلاه الجنازه فيها عدم تضييع الجماعه الاولى كم وكم من الفوائد عندما تشرح امرأة من نساء السلام على ما يحدث بينها وبينه وبين الرسول لما قالت أم سلمة رضي الله عنها كنت مع سلم في الخميس أو في الخميسلة ثم حط فاستحييت فانسللت فذهبت غير سيابي فقال للمسلم أنفستي قالت نعم قالت تعال فأخذ بيدها وقالت فأخذ بيدي فلمت معه في إيش في الخميل هذه الدلالة اوضحة جدا عليه السلام يقول وإن كانت حائضا هذه لست نجاسة فيها هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأخذها على عليه وأعطاه كرامتها ورفعها هي نفسها لو امرأة حائض تراها مستحية تخشى أن تتكلم في هذا الباب تخشى أن تبين أنها حاضت تستحي من هذا الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها مكانات ويقول لا لا هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم تعالي وضمها إليه في لحاف واحد نامت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم وكم من الفوائد في هذا الباب ب... الذين يحاربون يقول الاسلام أهضر كرامة المرأة يعلم بذلك إيش؟ مكانة المرأة عند, المس... عند هذه الشريعة الغراء مكانة المرأة كرامة المرأة أيضا أن المرأة إذا حاضت لم تكن نارسة وأنه يقترب المرأة منها وأنه يؤكلها ويشاربها وأنه يجتمع معها في مكان واحد وأنه يلاطفها وأنه يباشرها لكن لا يطأ هذه أحكام جمه على شيء واحد قد بثته امرأة من نساء في الخصيات التي تحدث بين النساء وبين نسائي لأن ليس لنفسه لأن النساء للأمة تشريعا للأمة الجمعاء بأسرها لعل, الم... لعل الناس ينتبهون لذلك لعل الناس يفقهون لعل الناس يفهمون فإن البلية كل البلية والرزية كل الرزية التجرع على سنة خير البرية التجرع على سنة سيد البرية هذه الرذيه كل الرذيه وهذه تستوجب ان آم نراجع على يوم تطلع حجارة من السماء فعلينا أن نسارع بالتوبة والأوبة ونسارع في احترام وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما لو كان العلم موجود وقالوا الاسناد ضعيف وفيه راوي كذاب فيه راوي متروك فيه راوي ضعيف مثلا نقول حي هلأ نسمع ونطيع طالما لم يثبت لنقول به لكن إن ثبت ليس علينا أن نعارضه بمثل هذه الترهات سبحانك الله ربنا بحمدك بحمدك أشهد أن لا إله جزاكم الله أنا خير